من الأيام التي يندب صيامها يوم عاشوراء. ففي أي شهر يكون هذا اليوم وما الحكمة في مشروعية صيامه وهل كان ذلك معروفا قبل الإسلام يوم عاشوراء هو اليوم العاشر من شهر الله المحرم والحكمة في مشروعية الصيام فيه هي شكر الله على نعمة كبيرة وقعت فيه واهتم بها الناس من قبل رسالة الإسلام ذلك أنه هو اليوم الذي نجى الله فيه موسى عليه السلام وجماعته الإسرائيليين وأغرق فرعون وقومه الظالمين كما قال تعالى مذكرا لليهود وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب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 وجاء في صحيح البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فرأى اليهود يصومون عاشوراء فقال لهم: ما هذا اليوم الذي تصومونه؟ فقالوا: هذا يوم عظيم ند الله فيه موسى وقومه وأغرق فرعون وقومه. فصامه النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بصيامه حتى فرض رمضان وجاء في بعض الروايات قوله نحن أحق بموسى منهم إن الرسول صلى الله عليه وسلم صدق اليهود في أن نعمة النجاة كانت في يوم عاشوراء كما تقول كتبهم وكان الرسول عليه الصلاة والسلام يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشيء يعني أن صيامه معهم كان اجتهادا منه كما قيل في استقباله بيت المقدس بعد الهجرة لتاليف قلوبهم لكن جاءت روايتهم في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصوم عاشوراء في مكة قبل هجرته إلى المدينة وكان صيامه اذ ذاك اتباعا لقريش في صيام هذا اليوم في الجاهلية لكن ما هو السبب في صيامهم يعلل إكرمة صيام قريش له بأنهم اذنبوا ذنبا في الجاهلية فعظم في صدورهم فقيل لهم صوموا عاشوراء يكفر ذلك الذنب فهل كان ذلك تقليدا لليهود في صوم يوم الكفارة أو بناء على شرع سابق والمعروف أن شريعة إبراهيم واسماعيل التي كانت في مكة هي أسبق من الشريعة التي جاءت بها توراة موسى الذي نجاه الله من فرعون وقومه من هذا يعلم. أن صيام يوم عاشوراء كان مشروعا قبل الإسلام وصامه الرسول صلى الله عليه وسلم في مكة ولما هاجر إلى المدينة استمر على صيامه لما وجد اليهود يصومنه وهناك أسباب أخرى لأهمية هذا اليوم جاء في بعضها حديث رواه الترمذي بسند حسن أنه هو اليوم الذي تاب الله فيه على قوم ويتوب على آخرين لكن ليس في الحديث تعيين لهذا اليوم ولا لهؤلاء الاقوام كما جاء حديث غير مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم بأن الله تاب على آدم في هذا اليوم ويندب فيه الصيام وجاء في مسند أحمد أنه ربما يكون هو اليوم الذي استوت فيه سفينة نوح على الجود، وجاءت روايات ليس لها سند صحيح منها أن يوم عاشوراء هو مولد الخليل إبراهيم ومولد موسى ومولد عيسى وأن النار بردت فيه على إبراهيم ورفع العذاب عن قوم يونس وكشف الضر عن أيوب ورد البصر على يعقوب وأخرج يوسف من الجب وهو يوم الزينة الذي غلب فيه موسى السحرة ويهمنا من كل ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم صامه وأمر بصيامه وكان صيامه في المدينة إما بوحي من الله وإما باستدامة صيامه في مكة وزاد تأكيده بشكر الله على نجاة موسى أو بجتهاد منه صلى الله عليه وسلم في موافقة أهل الكتاب في أول الإسلام ثم لما فتحت مكة وقوي الإسلام خالف أهل الكتاب بل أمر بمخالفتهم في شكل الصيام لا في أصله ودليل ذلك أن المخالفة كانت في أواخر حياته والله أعلم